على اللي يقرم شرد الصيد والقيعان ويبعد بما ضقت به الدار من داره صنع للسماء لكن على اليابان وحطوه سيارة وهو كان